يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القول الثاني في المراد بالإحصار أنه يشمل ما كان من عدو ونحوه وما كان من مرض ونحوه من جميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم ومن من قال بهذا القول ابن مسعود ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير وإبراهيم النخاعي وعلقمة والثوري والحسن وأبو ثور وداود وهو مذهب أبي حنيفة وحجه هذا القول من جهة شموله لإحصار العدو قد تقدمت في حجة الذي قبله وأما من جهة شموله للإحصار بمرض ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن خزيمه والحاكم والبيهقي عن عكرمه عن الحجاج بن عمرو الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر او عرج فقد حل وعليه حجه اخرى فذكرت ذلك لابن عباس وابي هريره فقال صدق وفي روايه لابي داود وابن ماجه من عرج او كسر او مرض فذكر معناه وفي رواية ذكرها أحمد في رواية لأب المروزي من حبس بكسر أو مرض هذا الحديث سكت عليه أبو داود والمنذري وحسنه الترمذي وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث إكلمة هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة وبهذا تعلم قوة حجة أهل القول ورد المخالفون الاحتجاج بحديث اكلمة هذا من وجهين الأول ما ذكره البيهقي في السنن الكبرى قال وقد حمله بعض أهل العلم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض فقد روينا عن ابن عباس ثابت عنه قال لا حصر إلا حصر عدو والله أعلم انتهى منه بلفظه الوجه الثاني هو حمل حله المذكور في الحديث على ما إذا اشترط في إحرامه أنه يحل حيث حبسه الله بالعذر والتحقيق جواز الاشتراط في الحج بأن يحرم ويشترط أن محله حيث حبسه الله ولا عبرة بقول من منع الاشتراط لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعه فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد بن الأسود وقد أخرج مسلم في صحيحه وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني أأهل قال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني قال فأدركت والنسائي في رواية وقال فإن لك على ربك ما استثنيت والقول الثالث في المراد بالإحصار أنه ما كان من المرض ونحوه خاصة دون ما كان من العدو وقد قدمنا أنه المنقول عن أكثر أهل اللغة وإنما جاز التحلل من إحصار العدو عندما من قال بهذا القول لأنه من الغاء الفارق وأخذ حكم المسكوت عنه من المنطوق به فإحصار العدو عندهم ملحق بإحصار المرض بنفي الفارق ولا يخفى سقوط هذا القول لما قدمنا من أن الآية الكريمة نزلت في إحصار العدو عام الحديبية وأن صورة سبب النزول قطعية الدخول كما عليه الجمهور وهو الحق قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه أن المراد بالإحصار في الآية إحصار العدو وأن من أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمره لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآية ودل عليه قوله تعالى فإذا أمنتم الآية ولا سيما على قول من قال من العلماء إن الرخصة لا تتعدى محلها وهو قول جماعة من أهل العلم وأما حديث إكرمة الذي رواه الحجاج بن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم فلا تنهض به حج لتعين حمله على ما إذا اشترط ذلك عند الإحرام بدليل ما قدمنا من حديث عائشة عند الشيخين وحديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب السنن وغيرهم من أنه صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب حجي واشترطي ولو كان التحلل جائزا دون شرط كما يفهم من حديث الحجاج بن عمرو لما كان للاشتراط فائدة وحديث عائشة وابن عباس بالاشتراط أصح من حديث أكرمة عن الحجاج بن عمرو والجمع بين الأدلة واجب إذا أمكن وإليه أشار في مراق السعود بقوله والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللاخير نسخ بين وهو ممكن في الحديثين بحمل حديث الحجاج بن عمرو على ما إذا اشترط ذلك في الإحرام فيتفق مع الحديثين الثابتين في الصحيح فإن قيل يمكن الجمع بين الأحاديث بغير هذا وهو حمل أحاديث الاشتراط على أنه يحل من غير أن تلزمه حجة أخرى وحمل حديث أكلمة عن الحجاج بن عمرو وغيره على أنه يحل وعليه حجة أخرى ويدل لهذا الجمع أن أحاديث الاشتراط ليس فيها ذكر حجة أخرى وحديث الحجاج بن عمرو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقد حل وعليه حجة أخرى فالجواب أن وجوب البدل بحجة أخرى أو عمرة أخرى لو كان يلزم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقضوا عمرتهم التي صدهم عنها المشركون قال البخاري في صحيحه في باب من قال ليس على المحصل بدل ما نصه وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه أن يقضوا شيئا ولا يعود له والحديبية خارج من الحرم انتهى منه بلفظه وقد قال مالك في الموطأ إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء انتهى بلفظه من الموطا ولا يعارض ما ذكرنا بما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري ومن طريق أبي معشر وغيرهما قالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر أو مات وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهد الحديبية وكانت إدتهم ألفين لأن الشافعي رحمه الله قال والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت لأن علمنا من متواطئ أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون ثم اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال انتهى فهذا الشافعي رحمه الله جزم بأنهم تخلف منهم رجال معروفون من غير ضرورة في نفس ولا مال وقد تقرر في الأصول أن المثبت مقدم على النافي وقال ابن حجر في الفتح ويمكن الجمع بين هذا إن صح وبين الذي قبله بأن الأمر كان على طريق الاستحباب لأن الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر وقال الشافعي في عمرة القضاء إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضات التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمره انتهى وروى الواقدي نحو هذا من حديث ابن عمر قاله ابن حجر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 وقد ورد عن ابن عباس نحوها بإسناد آخر أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه وفيه فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه انتهى فإذا علمت هذا وعلمت أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن روى عنه إكرمة الحديث الذي روى عن الحجاج بن عمرو وأن راوي الحديث من أعلى الناس به ولا سيما إن كان ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل وهو مصرح بأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحجاج بن عمرو وعليه حجة أخرى محله فيما إذا كانت عليه حجة الإسلام تعلم أن الجمع الأول الذي ذكرنا هو المتعين واختاره النووي وغيره من علماء الشافعية وأن الجمع الأخيرة لا يصح لتعين حمل الحجة المذكورة على حجة الإسلام انتهى وأما على قول من قال إنه لا إحصار إلا بالعدو خاصة وأن المحصر بمرض لا يحل حتى يبرأ ويطوف بالبيت وبالصفاء والمروه ثم يحل من كل شيء حتى يحجع من قابلا فيهدي أو يصوم ان لم يجد هديا كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر كما تقدم فهو من حيث أن المريض عندهم غير محصر فهو كمن أحرم وفاته وقوف عرفه يطوف ويسعى ويحج من قابل ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديا انتهى وفي المسألة قول رابع وهو أنه لا إحصار بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعذر كائنا ما كان وهو ضعيف جدا ولا معول عليه عند العلماء لأن حكم الإحصار منصوص عليه في القرآن والسنة ولم يرد فيه نسخ فالدعاء دفعه بلا دليل واضح السقوط كما ترى هذا هو خلاصة البحث في قوله تعالى فإن أحصرتم وأما قوله فما استيسر من الهدي فجمهور العلماء على أن المراد به شاة، فما فوقها وهو مذهب الأربعة وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس وبه قال طاووس وعطاء ومجاهد وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي والنخاعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير وغيره وقال جماعة من أهل العلم إنما المراد بما استيسر من الهدي إنما هو الإبل والبقر دون الغنم وهذا القول مروي عن عائشة وابن عمر وسالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهم قال ابن كثير والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاه وإنما ذبحوا الإبل والبقر ففي الصحيحين عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة قال مقيده عفى الله عنه لا يخفى أن التحقيق في هذه المسألة أن المراد بما استيسر من الهدي ما تيسر مما يسمى هديا وذلك شامل لجميع الانعام من إبل وبقر وغنم فإن تيسرت شات اجزات والناقة والبقرة أولى بالإجزاء وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى صلى الله عليه وسلم مرة غنما إلى هنا نكتفي بهذا القدر أيها المستمع الكريم وسلام الله عليك ورحمته وبركاته